فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْقَوَابِحِ حَتَّىٰ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا وَثَاقَفَ فَإِنَّمَا مَن بَعْدُ عَنْهُ عَدَاوَةً وَإِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حَتَّىٰ تَضَعَ الحرب ذلك وَلَوْ يشاء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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهُمْ مِن رَّبِّهِ كَمَنْ زُوِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءً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 القمر الذي للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومرفاة من ربه كمن هو خالد في النار وسقى ما الحميم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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْقِرَكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَعْيُنَكُمْ هَأَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ